والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصروا إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الانسان علمه البيان سبحانه, سبحانه جعل فطره الاسلام في نفوس خلقه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القير ولكن أكثر الناس لا يعلمون فاللهم كما خلقتنا مسلمين دون أن فثبتنا واقبضنا على الإسلام ونحن نسألك وأشهد ان سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الاماله ونصح للأمة وكشف الله به الامه وجاهد في سبيل هذا الدين حتى اتاه اليقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه كما تلد البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون بها جدعاء او كما قال صلى الله عليه وسلم فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وبعد فاوصيكم اخوه الاسلام واوصي نفسي بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 الأداء المجتمعي من قبل الوالدين والأقربين والمدرسة والإعلام يشكل من جديد عقلية الصغار فإذا بهم ولدوا المسلمين وانتهوا كافرين إلا من رحم ربك وعصى دور المجتمع في تشكيل عقلية الصغار مسؤولية الأب والأم تجاه الأولاد مسؤولية الأسرة تجاه الجيل والأجيال القادمة مسؤولية الأمة تجاه من يأتون بعد هل سيقولون إنا وزدنا أنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون هل سيقولون انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم هل سيقولون او ينطبق عليهم قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين على اي نهج سيكون الجيل القادم ما الذي اعددناه لتكوين عقليه هذا الجيل اذ يعصم من البنايا والانحراف اذ يكون مسلما يسر به الصديق ويكاد به العدو ام أن اننا تركناه كريشه في مهب الريح اينما تميلها الريح تمل ان الله تبارك وتعالى سائل كل راع عن استرعاه حفظ ام هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره نحن اصحاب مهمه لا نتزاوج ونتناسل هكذا كما الحيوانات فينطبق علينا قوله تعالى يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام تبتخلف بتخلف ليه وبترد ازاي وما الذي تنشده في ولدك ستاتي لنا ببليه جديده بذره اعتائه شارب جديد عندنا من هذه العينه كثير هل ستضيف لنا من هذه العينه عددا فوفر على نفسك وفر على المجتمع ولكن هذا الطرح والنسل والناسل كما يقول فيهم ابن القيم رحمه الله رؤيتهم قضا عيون وهم الارواح يضيقون الديار ويغلون الاسعار ولا ينال من صحبات الا العار والشماء خلقوا وما خلقوا لمكرمة عن ذات فعل كأنهم وما خلقوا رزقوا وما رزقوا لمبذلة عن ذات يد كأنهم وما رزقوا لا يدري لماذا خلق وما الذي او ما هي قضياته في الحياة عاش إن عاش فغير حميد وإن مات فغير فقيد لا تستوحش لهم الغبراء ولا تحزن عليهم السماء فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ظريل أيها الإخوة إننا نحتاج إلى أعاب التجديد بل والتنكيل بهذا الملف دائما وابدا لماذا لأننا رجبنا أبناءنا يسرقون منا لا يسرق بشحنه ولحمه لا يسجن في قفص من حديد بل سجن في هواه لم يسرق ببدنه بل سرق بفكره وصار بما اوتي من قوه مطعما يطعن به الإسلام ولا حول ولا قوه الا بالله ان دار العبد ليس كلاه وليس كياناً وليس حمالاً وليس حطابا لا يعدل ثم يذهل عن قضياته الأساسية فيتوه ويدوه كما دول الحمار حول الرعب لا لا يكون جيفة بالليل حمار بالنهار لا لا ينبغي أن يكون هكذا بل ينبغي عليه أن يدرس الخريطة جيداً إن افضل شيء يورثه الوالد لولده الادب الحسن كما ورد في الحديث ما نحل والد ولده نحله افضل من ادب الحسن ان تموت أو ما تموت وانت قرير العين تركت الاسلام ولدا بل قمة قمه شامخه يؤدي الدور وزياده ويؤدي افضل من ابائك وأنت تكون بذلك قريب العين لكن أن تغمض عينيك وتودع الدنيا وتترك للأمة هذا الضائع أو الشارد أو تارك الصلاة او الذي يرتدي الحانات، فيؤذي نفسه ويؤذي ابناء المسلمين ويؤذي المجتمع ويؤذيك في قبرك رسالتك في الحياة اكل الحبيب ورسالتي أعمق من ذلك لن يتزوج ويدخل بامراه نقول هو في بناء بناء مشروع اضخم مشروع يقوم به الانسان في حياته مشروع تاسيس البيت المسلم وهذا هو اللغز الاسلام بطبيعتي ولاد ولاد ينتج الاراء وينتج الرجال وينتج الافكار تتالق فتعمل في هذا الكون تسخر الموجودات لعباده رب الارض والسماوات هذه هي رساله الاسلام هو انشئكم من الارض واستعمرة فيها اماره في الارض بسم الله وعلى كلمه الله وعلى منهج الله هذه هي رسالاتنا في الحياه لكن أن نذهل عنه ثم يتقلص درن في الخبز والسكر الغلي والطماطم التي ذهبت أسعارها إلى الجحيم وما إلى ذلك فتصرى به المشغلة مشغلة ومشغلة تبهلك عن قضيتك الأساسية اسمع معي للقرآن الكريم في صورة مسماة باسم لقمان وهو عبد نوبي أسود غليظ الشفتين إلا أن الله أتاه الحكمة وميورك الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الالباب لقمان الحكيم هذا لم يكن نبيا ولم يكن رسولا وإنما لفرط حكمته ولدقة عبارته سجل القرآن وصاياه وجعلها من ضمن كتابه الذي يقرأ ويتعب بفلاواته وعند قال إكمال ابنه وهو يعيبه إذا لابد أن يكون هناك وعف لابد أن تكون هناك أوقات مقطوعة من الحياة ترطن الأولاد والزوج وللميت وهذه الأوقات تنسق في مساق الوعظ والإرشاد والتوجيه. هل نبتنى على يعني بعض الأطعمة لأكلها أو الأعياد التي ابتكراها هذا وذاك لا هل نجلس أمام تلفاز خاضعين خاشعين لبعض الممثلين واللسان الحال إياك نعبده وإياك نستعين اليميق وكذا ورب الرصر يعد وأولاده من حوله يتعبدون لهذا المخرج وكاتب السيناريو يعبثون بقوله بقولهم وأقول الابناء وهو يشهد وشهد على الجريمة لا وهو يعيدوه افل كل شيء رأيكم تعال نقعد شوي نجلس سويه مبدأ الحوار بين الاب والابناء القناة التي انغلقت لماذا انغلقت لان داء لم يعودوا يدرون كيف يربون من كيف يحاور ولده وهو لا يستطيع ان يلاعب الاسد لكن ان يعامل ولده صعب يعامل زوجته صعب قنواته منغلقه مع الجميع الذين هو الذين امر بالتعامل معهم وانزل عشيرتك الاقربين وامر اهلاك بالصلاه والصبر عليه لابد ان تكون هناك قنوات مفتوحه الاسلام اهتم بالولد منذ تخطب امه تخيلوا لنطفقه ثم بعد ذلك فتره الحمل. فتره الرضاع ثم بعد ذلك مرحله التلقين اذا افصح ابناؤكم ما تقوليش اشتر او الولد بيغني او يقلد فلان وعلان او القصيده كفر ها اذا اقصح بنائكم فاعلموهم لا اله الا الله. واتخفش عليه بعدها. فاعلموهم لا اله الا الله. وان قال بقنان لبنيه وهو يعيبوهم. اذا الحال هنا دملة حالية كما يقول اهل الغغة العربية اثناء الوعظ. ودايما العبارات القوية والملفات الخطيرة بد أن تغلب في فض يقبله هذا الولد لا تخاطب من علم لا تقوم بدون الشرطي في البيت لا تقوم باستدواب الأولاد في البيت كما يستدواب المتهم المتهم لا هناك بعض الآباء في البيت يفقدون لغة الحوض يسكت يسكت ويضرب يسكت يسكت ويطرد من البيت واين كنت حينما فعل فعل عاجز لا يلوم نفسه لعجزه عن اداره هذا الملف وامام يلوم الولد والولد هم هو الروتين وهو الذي يقبل الرؤوس صحيح الولد يطيع والديه كل هذا ليس منكورا ولكن من الذي قام به الوالد تجاه ولده إن عمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين حكم للولد على أبيه وقال للوالد عققت ولدك قبل أن يعقك عققت ولدك قبل أن يعقك ما فيه لورة خوار وهذه المعلومات الكبيرة تساق في, في أسلوب وعظي والأسلوب الوعظي يلال من النفس ممالا للقلب مدخلا يعني كما قالوا الحقيقة مره فاستعينوا عليها بخفة البيان وهو يعرضه يقودوا الى الخير بهذا الوعظ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وهذا الكلام من نقمان يتفق مع مبدا التوحيد التليد الذي بعث به الرسول واول ما ينبغي عليك تجاه ولدك ليس اكل او اكلتين او لبس او لبستين وانما ينبغي عليك ان توجهه الى طريق الله وان تعرفه ان الهه اله واحد وان كان هذا واجبا على لقمان او غير لقمان ففي حقنا اوجب في عصر اللهت وعصر الفضائيات والشبوآت التي تنال من عقيدة التوحيد في دين ابنائنا الذين تمهاشهم الشبوآت نهشا راح الجامعة الف شبه مستنيات ولا يدرس له دين اصلا ولا يجز من يعضوه يكون تمسك بدينك ولا تشرك بالله اننا الجميع يخرب ان استمع الى عزاعة تخرب ان دخل على النت يخرب عقله وان قرأ مجنة فيه تخريب ان سمع من سلسلا فيه تخريب ارى الف بان لن يكون لهادم فكيف بدان وراءه الف هاذمين فكيف بدان وراءه الف هاذمين لابد ان نصون او نحاول ان نصون اولادنا بالذات بالذات في هذه القضية لا تشهد بالله وهذه قضية ضاعت فيها سالت فيها بماء وقتل من قتل واستشهد من استشهد من الغلال من الثالث من غلال عشان قضية التوحيد ويتقال قدام الناس بسم الله رب العلال استشهد وقتل أصحاب المخدوط عشان قضية التوحيد الأنبياء قتلوا قل فلما تقتلون لأنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين لاجل قضيه التوحيد هذه قضيه جديله جديره وكفيله وخليقه بان تفنى فيها الاعمار توحيد لكن حينما تكون عقيدتك ابني وابنك مغلوطه وفيها شبهات وشكوك ثم بعد ذلك اقول له والي من وال الله وعاد من عاد الله هو ليس هنا هو في مكان آخر إنما ينظر إلى تحت ما هو تحت قدمه تقوله في يوم آخر في ومشور هذا كلام الاستهلاك وتجدوه يدرس اراء وفلسفات تقول له ان القيامة شيء خيالي وإن العذاب والثواب الثواب والعقاب في الآخرة هي نفسي ليس بالشيء الحقيقي يعنيه درس الكافر في جهنم مثل جداً أخرى ويقول جلد الكافر قد كده ويعني إيه في جنة عرضها السماوات والارض والجلب المسكين لم يجد من يربيه وربنا لم يجد أبوه ايضا من يعلمه إنها له بان يجيب على الشبهات يطحن وتحمل ولذلك فاتحة الملف لا تشرك بالله العقلي العقل للوعظ إن الشرك لظلم العظيم اتفق مع القاصي والداني ان الذي خلق الكون هو الله بالعقل والمنطق والحساب الذي خلق يعبد ان يخلق, يخلق غيره يعبد الذي خلق هو الذي يستحق العباده عشان كده قال ان الشركه له ظلم عظيم. عظيم ظلم عظيم ظلم لان العبد ياخذ من الله ويعطي لغيره الله كالعبد الذي يعمل ويعطي اخر النهار لغير سيده ظلم عظيم ثم بعد ذلك الوصيه للوالدين وهذا في الترتيب رقم اثنين بعد التوحيد وورد في القران في اكثر من مرطل حتى لا الوالد بعد ذلك يقول ابني هطول انت لم تعلمه سلقه كيف يقدر منهج الله ويحفظ نعمه الله عليه فان الولد الاباحي والولد المنفلت والولد المضطرب المتردد في امر العقيده كيف نلزمه ببر والدين وهو عاقا خرقا والدين كيف نحن لم نبدا معه بدايه صحيحه نقول له هذا ابوك احترم وهذه امك قدرها يعني انت لم تحفظ من الدين ان الجنه تحت اقدام الامهات وفي نفس الوقت انا لا أصلي لم تزجرني وانا لا اصوم فلم تنهرني وانا اسير في كل طريق ملتويه فلم توجهني ولم تاخذ بيدي وتريد أن تقتلس من الشرع اقتناصة اسمها دين الوالدين وقبلها نلغي وبعدها نلغي لن يهنأ لك العيش مع ولدك وأنت أيها الوالد لدي من تعلم ولدك الدين أول من يتجرع وأول من يذوق ويلات انحرف هذا الولد عم منهج رب الأرض للسماوات ملاشيخ يا رب يوقده انت لم تترك للشيخ بابا يدخل منه الى الغلام ان ملف التوحيد وقضيه التدين اعتبرتها عند الولد ثقافه علم او لم يعلم المهم الولد يزيد وزنه بما يتناسب مع المرحله والريح مثلا الولد يلعب رياضه وياكل ويشرب اهلا بذلك وسائل لكن الولد اين دينه واين عقيدته اين المراقبه لله يا بني انها ان تكون مثقال حبات من خربال فتكن في صخرته أو في السماوات او في الارض بها الله وقولك مثقال حبه يعني يعلمه المراقبه ما تستناش يا ولدي ان يراقبك المجتمع او ان يقبض عليك القانون لانك خالفت لا تخشى من ذي سلطان ولا تقدس قانونا اذا تجاهلت قانون رب الارض والسماوات ان لم يكن احد عليك رقيب فان الله عليك حسيب ورقيب وشهيد فتكن في صفره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله الولد الذي لا يخالف ليه لان الله يراه مش لان ابوه يراه او لأن القانون يجرم ويحرم او ان كذا وكذا مبدا ومنهج المراقبه ان الولد يصدق لله يصلي لله يعمل المعروف لله رب العالمين ويبقى السؤال هذا الولد اطاع ربه ولم يشرك بالله وبر والديه ويراقب رب الارض والسماوات هل وبذلك يكون عنصرا صالحا في المجتمع الجواب لا هزم نفسه ولكن لابد ان يشم المجتمع رائحه التربيه في ولد ولدك لم يعد على المجتمع بفائده صلاته لنفسه توحيده لنفسه مراقبه لله لنفسه بر الوالدين لا بر لكن اين دور الولد في تقويم الاداء المجتمعي يا بني اقل الصلاه هذين الله المجتمع آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور اذا هذا منهج يبدأ ان يدرس في المدارس لاخراج شاب مكتمل الدنيا مكتمل العقل عنده توجه للتربيه الشخصيه وللأداء الايجابي في المجتمع أمر معروف لا يع ولا يعمل الولد بالمعروف ولا ينها المنكر إلا إذا كان خبيرا بفقه الأمر بالمعروف وفقه النهي المنكر ولا يقوم بهذا الدرء إلا إذا كان عارما أصلا بالحلال حلالا وبالحرام حراما لكن كيف ويكون جاهلا بالحكم الشرعي ولكن له قول لا ينبغي ان يكون هذا ايها الاخوه الاحباب ان المجتمع ينتظر المصلحين وقد نل وكل من المفسدين فان فاتوره المفسدين طالت وتضخمت والمجتمع لابد ان يدفعها وسيدفعها سيدفع فاتوره الانحراف فكفانا من المفسدين وهيا نبني جيلا من المصلحين صفتهم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذا طريق طويل ربما لا يصل العبد إلى مداهر وإلى نهايتها وربما يهزم الموت عليه قبل أن يكمل المسير حينئذ نقول له واصبر على ما أصاد ربما يمجك المجتمع ربما يقف حائلا دون تدليل دعواتك والتمكين لفكرتك ربما تكون عنصرا غير مرغوب فيه كما قول صالح قديما قد كنت فينا مرزوا قبل هذا كنا نحترمك وان كنت زينا تقول لا اله الا الله وتامرنا بالعباده وحده لا نحترمك الان قد كنت فينا مرجوا قبل هذا لا بد ان تكون هناك تكاليف وضريبه هناك ان تظن ان ولدك يخرج الى ساحه الاصلاح المجتمعي مع زملائه في الدكه في الدراسة او في الطريق أو هو زائد إلى المسجد او في حلقه التلاوه والناس يمهدون له الطريق ويتفرس له الطرق بالورود لا إنما ستفرس له الطرق عشان سنكون عارفين بالأسواك طريق الحق محفوف بسوك ومحتاج إلى طول المراس وسيكون ولدك غريبا ربنا غريب عن الخيان في كل مردة إذا عظم المطلوب قل المساعد. جاء الدين غريبا وسعود غريبا كما بدا هو كده فطوبى للغرباء تعيرنا ان قليلنا رديدنا فقلت لها ان الكرام قليل ولذلك قال لقمان بعد الامر المعروف والنعم منكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور ايها الاخوة الاحباب من لي بيجي محترم يخاف الله ويقوم بحقيه في الارض مليون اناس سبقت تربيتهم واعدادهم يبيضون وجه التاريخ بعد سوت في هذا الزمان مليون جيل فهم الاسلام ويعمل به لا يتعاقد لا يغفل عن هدفه جيل يسير في الطريق المستقيم قدواته رسول الله على منهج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من لي بجيل مستجد لم يرث الا عن الجبد القديم من ابعدي ابن حفص في أصالة رأيه أو خالدا في عزمه المتوقدي من لي هذا الجيل انه كفيل بان تجتمع الجهود لانتاجه وأقول من جديد انتاجه وعندنا نهتم بالتفريخ والتبييط الفراخ الببيد والفراخ اللي بتغطي رحمة انتاج منسوع انتاجه ولا نهتم من اشار هذا الاهتمام بالعنصر البصري الذي هو اصل القضية والسؤال لو تركت لابنائك ملايين من البريهات والدرارات وتركتهم على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم ترى هل ينفعك ما تركت وهل ينتفع بذلك اولادك لا أنت لا تعد ان تكون سمنت لحما للنار وتركت لهم مالا يستعينون به على معصيه الله عز وجل ولذلك الله تبارك وتعالى يوقف رجلان لكل الاول يوم القيامه عم. الم اعطك الم احبك واذرك ترث وتربع? يقول اي ربي بلى يقول فما صنعت بنعمتي. يقول ادخرتها لاولادي خفت عليه مبدلعه من بعدي يقول انا وانك لو تعلم العلم قد انزلت باولادك كما تكره وجنبته ما تحب ولانك ناعم ياللي فلوس وتركتهم من غير ومن هذا الدين بعض ويقول للاخر اي عبدي الم اعطك الم أحبك واذرك فراس وتربح تقول بلى يا رب فما صنعت بنعمتي يقول انفقت في كل وجه تحبه وادخرتك لاولادي من بعدي يقول اما وانك لو تعلم العلم فاني انزلت باولادك ما تحب وجنبتهم ما تكره وقرأ ان شئت وكان أبوهما صالحا، الله نسأل هم يعصمنا وإياكم من الزلم وأن يحفظ أولادنا من كل مكروه ونسوء إنه ليبارك والأولا والتائم من الذونك والله بمنا الحمد لله وما توفيق إينا من الله توكلت عليهم لي والشرق لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد ذكرنا أن الأساس العقدي هو أساس قصص التي تبنى عليها شخصية الهلاب ثم بعد ذلك الأساس المجتمع الصغير من خلال بر الوالدين ثم بعد ذلك حق المجتمع الكبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يسميه علماء التربية الايجابيه أن يكون عنده ايجابيه تجاه المجتمع وما فيه والعجيب ان المجتمع الغربي الذي يعد نفسه قدوه في مجال التربية خذ مثلا بريطانيا المحافظه باليطاليا المحافظة تجد 90% من من البريطانيين الإنجليز السكسون لا يفرقون بين الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه البريطاني لا يفرقون بين هذه وتلك واسباق التجارب عكس ذلك لا يعطون الطفل حقه لاجل رشاقه الاذن العجيب والاعجب وانغبه من ذلك ان نفس هذه الشريعه يلقنون الأولاد المجتمع المتقدم هو يلقنون الأولاد الحديث عن الأشباح 70% من المجتمع البريطاني يؤمن بوجود أشباح عفريك يعني سبحان الله كلام ده لو نسب إلينا لعد جهل مع العلم أن 50% من المجتمع لا يؤمن بوجود الله أصلا يعني يؤمنون بوجود الاشباح ولا يؤمنون بوجود الله فكيف كيف تقيك من برد خيال إذا كانت ممزقة الرباط إننا بحاجة إلى أن نتحمل الأمان بصدق وأن يذكر بعضنا بعضا بها الأولاد قديما كانوا غدى أقشى الدين ياخذ دين محمد الفاتح هو عند عشر سنين يلف به حول أسوار القسطنطنين يا ولد نعم هذه القسطنطنين أبونا قال رسول الله فيها لتفتحن القسطنطينيه فنقم الأمير وأميرها ونقم الجيش جيشها وأنت الأمير أنا أنا الأمير نعم أنت الأمير وظل يملا وآذانه واقلم بهذا الكلام حتى تضر حينما تقول اليه انت اسف انت قوي انت مؤمن انت بالله يا عزيز ينمو ويكبر على هذا الفهم لكن حينما تقول له يا ولدي نحن نعطيك لا حيله لنا يا بني كل عيش يا بني ايش موت مستور يا بني يا بخت من بيت مغلوب ولا بيت غريب يا بني يا بني كمل عشره نور يا بني احنا الاخره ثقافه الاماته ارفع راسك يا اخي لتقطع موتوا قبل ان تموتوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينمي هذه المواعيد في جيل الصغير الشباب الصغير زيت ابن ثالث طفل صغير يحفظ 17 سنة من القرآن يقول له الرسول تعلم لغه يهود تعلم نغة يهود ترجمالي أمة. يتعلم يهود ويسود ويسود يسنه 17 سنة يجمع القرآن الكريم اللي حضرتك بتقرأه كان سنة 22 سنة التابع من حاكم وعشرين سنة, 20 سنة. و سنة سنه سنة 18 سنة قائد الجيش الزبال بن العوام اسلم سنة 15 سنة طلح اسنة 16 سنة سعد النابي عقار 16 سنة عبد الرحمن بنعاو في 17 سنة معاذ ومعوز اللذاب قاتل ابا عشر 13-14 سنة هدفهم كده في الحياة ربط نفسه وهو طفل صغير تخصص بابري تخصص بابري في قضية التوحيد ربط نفسه وحياته في لا اله الا الله هذه القضيه ييجئون ويدور بالغلام حول الحصن ويقول انت ستفتح هذه المدينه وبالفعل يفتح هذه المدينه لكن حينما نعلم ابنائنا الجبن والخور والانانيه واحد يخاف على ابنه يقول يا ابن خلي الجبت. ابني خليك جامد ده لم أخرج من الدنيا إلا بك. لو جرالك حاجة العين مني وانبصر أو القلب مني والكبد، أروح فين بعدك يا ابني ولكن يقولي أمر بالمعروف وأصبر على أمر, أمر بالمعروف على أموك وأصبر على معصار واللي يجردك استحمله يا سبحان الله زكريا عليه السلام الشيخ الكبير اللي رزق بالولان بعد طول عمره اشتعل الرأس شايدا يدفع بظلامي للحق. لتقطع رأسي احياد لزكريا زكريا انكار مونتا. وتشرب فيها الخمر. ويشق بعدها زكريا بالمنشار. وبيخلف ليه? بيخلف واني خفت الموالية من ورائي. وكانت امرأتي عاقره فعلي من اللي كولية ليه? يليثني يليث النباوة. ويحمل الرايح حريص على التوريه للحق يليثنيه وهالف من اهل يعقوب واجعله ربي رضيه اذا يحيى عليه السلام على البر وحلالا من اللي دمنا جياش عنده حلية تجاه الحق دي معنى كلمة حلالة لا يستقبل الدعوة كما يستقبلها الاخرون ان الناس يستخبرون الاسلام ويتحدثون عنه وينقلونه للغير ببرود عجيب عجيب برود لا تتخيله كانهم يتحدثون عن دين اخر ومنهج اخر هو ناس من الناس يقول له حق المجتمع عليك تصلح تكون بدورك يا ابني وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك عزم الأمور وما تتمتقش على حد ما تستعليش عن الخلق إن كثيرا من الاباء ربي ابنائه النهارده وما علشان تبقى نموغ في اللي اكتبها علشان تركي اللي محدش ركنه وتلبس اللي محدش لبسه وتسكن اللي محدش سكنه والناس يشيرون علاج بالبنان ويتذهب أمتك إلى الجحيم هو ان يقول له ما تنساش الطبقات ولا تصعر خدك من الناس ولا في الارض مرح صاحب القضيه لا يفرح الا اذا نجحت قضيتك ولا تمشي في الارض مرحك إلا ان الله لا يحب كل مختال فخور ما حققت من انجازات لك ومجتمعك ووطنك وامتك لا تشبع من الخير والتزدد تواضعا لا, لا تنتفش على الناس العجيب أن كثيرا من أولاد العالم المالي أو المائل يصدرون الفخر والانتفاش إلى من يصدرون لهم السلاح واركمون بلادهم يعني نحن نصدر أمجاد العروبه هي فين الأوروبة الأمداد الشخصية وأمداد العائلات يا ابن فلان إحنا طول عمرين اسياده وأوليان أميته هو أتكبر عليه لابد أن تعلمه قدرة لكن إن كانت البليه من العدو يا بني تحلى ببط النفس سريع إلى ابن العلم ينتم خده وليس إلى داع النبى بسريع ليس صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي إنها مشية مشية التبختر دي بس على الأعباء مش عليها مش على اولاد بلدك مش على المسلمين إنها مشية يبردها الله إلا في هذا الموقف فنحن للاسف نحتاج إلى توجيه هذه الانفعالات في وجهتها الصحيح متى تستعلي ومتى تقفض الجراح تقفض الجناح للمؤمنين ومع الكافرين عزة عن الكافرين إن هذه المناخات التي يوفرها لقمان لولده جبيرة بأن توجد للولد لقمان نموذجا يحتذى هل أن إخوة حق الولد فكري واجتماعيا وان نعطيه مجالا يتألق فيه وأن نقومه إذا أخطأ أعلموا أولادكم الصراطة لسابع وبروهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجة التقويم العين الساهرة التي ترقب الولد واداء الولد بل وتريد اختبار اختبار الأداء من أول آخر من أول يا هولان أني كلمات تحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك التاسيس العاقدي لفلان هو دلوقتي في سن ابتداء اولى او تانيه ابتداء بيتعلم الحاجات دي من الرسول صلى الله عليه وسلم الى هالمرحله الاداء الكبرى ولو كان في تالق خالد الموليد يستدعى وهو قائد الجند ويحافظ على ما يفعل امام مجموعه من المسلمين وتبرع ساحاته الرقابة الاجتماعية على اداء الشباب أين هم الآن؟ لأندو بيت وفيه نت والولد يقضي ساعات طوال أين دورك أيها النائم التعبان كالترخيرك؟ أنت نائم ومتعب ولكن ينبغي أن يكون لك دور رقابي دور يأخذه من المجال للمجال ومن الجانب للجانب لتتزن الكفتان ولد منهانك في المباحة زي قلة القدم مثلا أو منهانك في الضياع الانجليز ينفق الواحد منهم الانجليز ينفق الواحد منهم 21000 جنيه السرليني كل سنة على الموسيقى على الموسيقى الانجليز العالم المحافظ ده فأين أنت من ولدك أين أنت من تقويمه ادائه ولدي منضبط منضبط بالبرماتين مقاييس الانضباط عندك ايه انه ما يجيبش مشاكل من بره. لا ياتي يرمي مشكله هذا حصل ولكن ما قضياته في الحياه ربما يضيع امره في شيء كبير فقهيا انه مباح وهو قد ضيع الواجبات ولذلك قال الحجاج بن يوسف علم ولدك السباحة قبل الكتابة فإنه يجد من يكتب له ولا يجد من يصبح له لو قلت من يلعب الكرة لتقدم الملايين من الشباب ولو قلت من يحفظ القرآن نتقاعس الناس لو قلت من يحصل هذه القضية هل يجري للمسلمين تجارب أو يتخصص تخصص تفيد المسلمين في علم الزرعين كذا فجد العدد قليلاً معد على وصابها اليد. ولو قلت من نجد تقليد الفنان فلان أو علام لو وجدت عدداً مهولاً والمسابقات اللي على الشاشات تثبت ذلك بجبار مسابقات بضاعتها تكريس هذه المعاني في الاوساط الشبابيه أيها الإخوة الأحباب ان الشباب طاقه ونحن مسؤولون عنهم بين يدي بي الله والجيل القادم حتى لا ياتي يوم الدين يلاعلنا بين يدي بي الواحد الديان حتى لا يلاعلنا هذا الجيل لا بد ان نبرئ الذمة ونخلي عهدتنا تجاهه لاباء ما افترضاه الله علينا من حقوقه تجاهها يعني نحاول جاهدين أن نعلمهم التوحيد الخالص والعقيده ثم نعلمهم كيف يكون مواطن اجتماعي ايجابي يؤدي الحقوق ويصون الحرمات ويامر وقبل بالمعروف وينهى عن المنكر ثم نعلمه الثبات على المبدا كيف لا يدوم في الغير لا تغيره البليه ان ولا تغيره ايضا الشهوه والشده هذا ما ينبغي علينا او مما ينبغي علينا اتجاه الجيل القادم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل الرشيد. فما هي تعليق ناس الآونة الأخيرة تشير الأصابع إلى الإسلام بأنه دين العنف ودين التفجير والذي يحض الناس على قتل غير المسلمين والملف كبير يحتاج إلى ضبط ورد. أولا لكي نتهم الاسلام علينا ان يكون تكون لدينا نصوص صريحه تامر بهذا والإسلام امر بعكس هذا امر باعطاء الناس حقوقهم وبالذات ذات اهل العهد والذمه هذه واحده ثم اذا بحثت عن الاسباب وجدت ان الاسباب تغييب العلماء عن الساحه فان العلماء لو وجدوا وادوا دورهم بجداره هم الذين وحده ومن حقه واصحاب الكلام المسموع في القلوب يقولون للناس هذا حلال فيصدقونه هذا حرام فيصدقونه إن تغيير العلم عن الساحة تجد كل من هب وذب يفتي نفسه بما يليد ثم بعد ذلك تدفى الأمة فتريت انحراف شخص موتور وكل الأديان السماوية جاءت للحفاظ على الإنسان والأديان والأعراض والأنساء ومن الدعوة غير ذلك عليه بالدليل. لكن هل الذي يفعل هذه الأشياء يجلس أماني فأخطبه أن أعلمي الآن أعذر إلى الله أنا أعذر إلى الله ولو أذن للإسلام هل تكون له كلمة مسموعة لما وجدنا هذه الأحبار ثم نقطة أخيرة علينا أن نقطع الطريق على من يريد أن يتاجر بمثل هذه القضايا المتعلة لماذا؟ أنه بعد تقسيم السودان ونحن نعلم يراد لبلادنا أن تكون مشروع آخر أو على مائده التقسيم فياتي الأعداء من الخارج القوى الأجنبية سواء المساب أو من يكرهون الأمة فهم كفر يستخدمون بعض الشباب الموتورين الذين ليس عندهم أرضية دينية لم يجلسوا إلى شيء يحيطون في داخل بعض المشاعر فيحصل ما يحصل ثم يكون كما قال العود في تكون ثورات حمقاء من الغوباء والسوقه غير محسوبه العراقب ولا النتائج يتم استخدامها بعد يتم استخدامها بعد ذلك لضرب الامنيين يعني غير الأمنيين <تصفيق> هي امور مدروسه فعند دعو يستخدم بعض العناصر الموتورة لزعزعة أمن المسلمين فعلينا أن نقطع عليهم الطريق وأن يريعهم عكس ما يقصدون وان نعلي من شأن الاسلام والمسلمين بما لا يجعلنا نذوب في الغير هي دعوه للانصاف للذوبان الذوبان الذوبان ضياع واننا نعطي كل ذي حق حقه اليهود لما كان بريئا من قضيه السرقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كره الرسول ان يحكم يا على مسلم فنزلت الايه إن انزلنا اليك الكتاب بالحق وتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين خصيما صاحب الحق ياخذ بس لا تلوم تلوما من ذاته لاجل ان اثبت شيئا في ذهن صاحبك ايها الاخوه الاحباب دعوة الى ان توضع الامور في نصابها دعوة إلى أن نقلم أظافر مروجي الفتنة في بلادنا لسنا مستعدين لأن تزوق بلادنا الامرين فقد زاقت وإنما علينا أن نتفرغ لكي نمهض ببلادنا ولكي نسير بها قدما إلى طريق الله المستقيم غفر الله لنا ولكم اللهم انفر بلادنا واستر بلوبنا وفرج كروبنا واجمع على الحق شملنا. اللهم ننصر الحق واهله واخذل البعثنا وحزبك. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلنا من اوليائك فإن اوليائك نخلفل عليهم ولا هم يحزرون. اللهم ننصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها رب العالمين. ورفعنا هذا الدين في ما قبلنا وما أخرنا وما أصلمنا وما لنا وما أنت ربنا علمنا وصلّى اللهم على سيدنا محمد وآخِر بعوالم الحمد لله رب العالمين وأكم الصلاة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الغر الميمين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يفتادعين وتابعين بإحسان إلى الدين رب يشرح لي صدري واسمي أمري وحمل عقدة للساني يفقى وقولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا أن الإنسان مستعمر في هذه الأرض وكلمه استعمار تعني العماره مش تعني جيوش المحتلين اللي قتت تخرب فالاستعمار اللي في الآية ضد الاستعمار اللي جي بيه أجانب لبلادنا فجاءوا هم والله أمرنا بالإيه بالاستعمار هم الذين يسعون في الأرض ليفسدوا فيها وليبلكوا الحرف الناس والله لا يحب الفساد وهذه العماره لا تتم إلا إذا كان إذا كانت وفق خطه مشروع احنا كمسلمين أصحاب مشروع ولما الناس أصلا يقول الكحل ودود والولود يقصد الولود التي تلد ايه هنا سنسبحون ويعبدون ويكونوا أنصار صالحين في المجتمع لكن ليس المقصد أن يأتي كل إنسان بعشرة أو خمسة من المواليد لا يدري كيف تتم تربيتهم ويصبحون وينسون على منهج الشيطان الرجيم كان يهتمون بالأولاد رجل من الخوارج يسأل ما اشد ما لقيت في محبسك أشد حاجة مرت عليك وانت في السجن أشد ألم أشد ضربة اخذتها أصعب شيء مرة عليك قال ما فقدناه من تربية أولادين ما فقدناه من إيه؟ من تربية أولادين كم نهتمون بالأولاد فلا يتركونهم نعما لعواد الدار وكان يستشير بعضهم بعضا في التربيه وقال لك أنا عايز أربي ابني أربيه ازاي يقول واحد يسال أربي ابني ازاي ترى إنه عنده مشكلة كان ده قبل ما الدراسات النفسية تظهر كان هذا موجوداً ولذلك مهاي بن سفيان يقول للأحنف بن قيس يقول له كيف ترون الوليد في صغره؟ تكتشفوه ازاي بتعرفوه وحيبقى كويس ولا ازاي يعني يقول مرقبه في لعبة اصحب الكلام ده كويس مرقبه في ايه في لعبة لعبه مع الاولاد فان سمعناه يقول مع من اكون انا مع من يا جماعة في اللعب في الفريق انا فاني فريق كرهناها منه سيطلع بالابن دي دا الجول دا مع مين وان سمعناه يقول من معي مين معا يا جماعه عرفنا انه سيكون له ايه شأن وعند ملكات قيادية منمية فيه كانوا يعتبرون الولد كنز من الكنوز بذلك كان الولد مفخرة مفخرة العرب والست كانت تشم ابنها كانت يا حبادة ريح الولد ريح الخزاني في البلد ريح الولد حاجه كده ما شاء الله مستقبل ده حيغير اشياء كثيرة بعدما اموت علشان كده بتنعاقد الامان على الاولاد لكن اختصر كل هذا الامر في عصرنا وباقي المأكل والمشرب والتعليم من التربيه بالإيه يأكل ويشرب ويكفخ ويكبر ويوزن بيوزن وبعدين قيل للرجل، قيل الرزل يأكل أكله قال اكله الأوابين فأكلتين قال اكله الصالحين قال فثلاث أكلات قال كونوا لاهله يبنون له معلفا يبنون له إيه؟ معرفة. فكثير من الاولاد وكثير من الارباب الايسر يظنون ان حق الولد ان يوكله ونشربه ده حقوق. هذا ادنى حقوقه اين الفضائل هنا يبقى الولد جديد الخوان عريض البطان قريب المراسم من المرتعه فنصف النهار لكل ياسين طول النهار كيس الشمس في ايده واللي يزيد شرب اثنين بقه. ولد عمال ايه ولد بقى سمهولد عالم صغير وبعدين يعني قريب او جديد الخواني عريض البطاني السنه ودي مشكله في المجتمع الغرب ستة وثلاثين في المية من النساء يعانينا من السنه في فرنسا اللي كانت رمز الرشاقه زمان وراجل من كل اثنين يعاني من البدان يعاني من ايه البابان ليه؟ المعكولات يعني طيب وايه كمان؟ الملبس طب أنت وكلت وشربت ولبست هل سألت نفسك ما المهمه التي سيكون بها هذا الولد في الحياة لصالح الأمة والإسلام والمسلمين لا ابنك دار تركتب له عشان يتوظف وظيفة يكون دخلها ما شاء الله حلو ولم كده ولم تسأل نفسك هل هذه الوظيفة ستخدم الأمة أم ستعب العرق الأمة أعداءنا استطاعوا أن يأخذوا منا أولادنا بايه التغذية حتى التغذية الماديه هم اللي بيغزوه والتغذية الفكريه هم اللي بيغزوه تغذيتين المدخلات غلط يبقى المخرجات إيه غلط والذي خبث لا يفوز الا ما كده المدخلات المأكل والبشره ولادنا بياكلوا ويشربوا لا من عجل امه ولا من خميس امه من بره ما فيش النهارده اي خالد من النوم قلم للاغذيه المحفوظه والحاجات المصنعه خارجيا والفاكهه المسرطنه والمهرمنه يبقى دمر اولك وبينتلم الولد حيفعل ايه حشلك روح واحنا طبعا مبسوطين الولد عمال يتكلم انجليزي وبيجيب حاجات كلها مستورده وكلها شركات اجنبيه بتغذي الولد يبقى دمرنا صحته دمرنا ايه صحته حتى الاكل البيتي كمان معادش ايه لن نهتم به من ناحيه التغذيه الولد تلاقيه نافش كده ما شاء الله لكن عما يتوقف في الشمس خمس دقايق تفرج عليه يسيح صحيح يبقى دي المدخلات الماديه الغذائيه في, في بلاد الاجانب ما فيش حاجه تدخل الجسم قال لما تتعرض لإيه. آه لبحث وفلتره احنا ما بنسألش بنطأ يولا بيبقى سنين يا شيء وثلاثين وتلاقي الحاجات اشتغلت في جسم الحاجات اللي كنا بنسمع عنها او بنقرأ عنها اشتغلت في الجسم ليه؟ لاننا لماكن امناء على طعامه لماكن امناء على طعامه يعني تجد مثلا في المجتمعات الاوروبية او في الاحصائية الاخيرة كالصح العالمية بلوين من سبعة مليارات كفيلة كفيلة بتوفير مياه الشرب النقية ميت الشرب النقية للفقراء في أفريقيا ليتجنب ان أن يموت يوم من هؤلاء الفقراء أربعة آلاف وهذا الرقم لا يكاد يصل إلى ما ينفقه الفرنسيون على العطور يعني احنا لو عزين ننقذ الاطفال بجد هننظر الى هذه الفاكهة اللي بتخش او الاخذية الغير صرية اللي بتدخل بالابنة وابنة وابنك باكلها دور قدورك نحاول ايه نحاول نقيها المدخلات بقى الفكرية التانية المعلومة اللي بتدخل دماغ ابنك انت تحريت عنها فجأت. الولد بقول الاحتلال العثماني. وكانت عندهم الرشاة المحسوبية والظلم الابتماعي واخذوا صراحة. يا ابننا علمك الكلام ده قولي بنيستر. بكلينا عليك قولي بنيستر. هو الدول العثمانية كده ده تاريخها. والحاملة الفرنسية جاءت بالمطبع. جاءت بالمطبع. مشان بليوني يفتصف حاجر رشيد. يبقى تغريب له كل وللاولاد. النظام التعليمي ليه دلوقتي في المدارس العامة هنا الان لم يختلف عن الإطار الذي وضعه دانلوب الإنجليزي دانلوب هو اللي وضع ايه سياسة التعليم يدرس إيه, ايه في ابتدائي يدرس إيه, ايه في إعدابي وحتى لما دمه اندخله وغيره وغيره وغير يعني مثلا كان زمان تفتكر قصيدة زي قصيدة إيه؟ بالقاسم الشابي إذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجري ولا بد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانقه شوق الحياة فكسر في جوها والبصر ومن لا يحب صعود الجبال يعش ابدا دافي بين الحفر إلى اخره يعني فارفع جنيك ولا تذل لمقتدر اذا شوف القصيدة كتابنا ازاي فعلا النهاردة شوف القو... امسك كتاب يجنك كأنك ممسكتوش نص السنة هادة وممسكو وفر كده شوف الواب بي... بيتعلم ايه بيتعلم ايه النور ينده لقى الجليل وخجل ينده اللي في صلك النهاردة الكل بيجر على المدارس الاجنبيه هي راك بقى ان الدراسات الحديثة اثبتت الدراسات الحديثة بتاع الكافرة مش بتاعتنا بتوعى مراكز الطفلة في الأمم المتحدة في لغويات الطفل الأمور اللغوية اللي بنتعامل بها مع الأطفال بتوعى ده ابن لا بد أن ندرس اللغه العالمية ونسيب اللغه العربية يا فرحة امك بك ده يعني آخر إذا كان الكفرة وصلوا لدرجة إيه قالوا لابد أن يتعلم الطفل في صباح لغه واحده ولسه هناك لغه جديره بالمفردات العربيه بالمفردات وبالاشتقاقات كلمه العربيه لما تعلموا اللغه الفرنسيه اللغه الشواذ اللي فيها في في, في الافعال أكثر من الايه واللغة الانجليزيه فيها حروف بتتنطش يعني فيها كله تزوير حلوات اللغه لك اللغة العربية المحتفظة بالإيه؟ بالقرآن حفظها فالتأمين العلمي بيقول ان اللغة العربية واللغة الايه التي ينبغي ان تدرس في الطفولة سبحان الله وحاربوا بشدة ان يتعلم القفل لغتين كلك ده بيعلموا انفصال في الشخصين يطلقوا كده ايه هي مثلا القفة بيكات ولا قفة جان بصوره لصوره للكاتب وصوره لايه وصوره للقطه الامهنا علموا انت دعلمه بعد بقى ان يتأسس في الاولى وتبداوا له الايه اللغه الثانيه لكن كل فرحان ابن بيدرس الدراسه التجريبيه وبيدي له حصه موسيقى ما شاء الله هيعزف على قبرك ما شاء الله حصه موسيقى ايوه يا الاحباب علينا أن نقتني كل أسرة كلفة ولو كتاب في تربيه الاولاد وطبعا ظلمنا طلعنا كده نفسنا متجوزين ومخلفين في ناس كده فانظلم أنا ما بسودش الأفق فإن حد لكن بقول الفطرة موجودة هز حد بس يشيل الشوط التراب والغشاية حتى تتقلق في نفس ولدي وولدي كل اسره يكون عندها على الاقل كتاب في تربيه الاولاد ولو مثلا كتاب زي تربيه الاولاد في الاسلام الدكتور عبدالله راسع الواوي كيف تتعامل مع الولد ايه الصاله في المتغيرات في انت تشد وانت ترخي يكون عندك كتاب في علم النفس علم النفس مش علم النفس علوم مجنون يعني لا علم النفس فيه المميزات العمريه لمرحله الطفوله علم نفس الرتبه علم نفس الشيوخ الكبار العواجيز عامل ابوك وامك ازاي بعلم النفس رجل كبير ممكن يعرف ايه تريحه بره بالكلام الى اخره ما تحرجش قصاده يعني في علم, في علم نفس الكبار والشيوخ في علم نفس الكبار في علم نفس المراهقه المبكره والمتاخره بيكون سمات المرحله محاوله اثبات الذات بعدم الاقتراب بالخطأ التهور الاندفاع الميل العاطفي الشديد يعني حبه كلفا وبغضوه ايه حبه كلفا وبغضوه تلفا كما يقول قبل بمثل سماك لمرحلة المرأة كيف تتعامل مع طفلك او كيف تتعامل مع ولدك او ابنك الشاب قبل ان يسرقه منك اصدقاء السوق قبل ان يسرقه منك الاعلام قبل ان تسرقهم منك المجالات الايه؟ الهادوطة قبل ان تسرقهم منك قنوات اخر حاول وهو يعيزه حاول تكون الشعر دي ممجودة بينك ومن ابنك وإياك ان تصل معه لطريق مسدود فصل حضرتك مش ابن عمر وهو ابنك هتقول له لا اكلمك قابل ما حقول لك ابوش ايدك يا روح هقول لك روح فزيح اريعا بناس وعلى روحة وبعد كان انت اللي علمك حيأكلك وتيجي تبعت له ايه وابدأ نتعلم هذه الابجاليات الكلام ده بالنسبة لنا كلام غريب وجديد جديد عند الغرب قطعوا هذه المسافات وابتدأ يولوا علم النفس اعتبارا منذ الحرب العالمية التانية وعلم النفس ده انا لا اقصده تحديدا انه ما اقصد المنهج نفسه لكن عندنا في الاسلام انت لو قرات لأبي حامد الغزالي او قرات في مدارب السالكين او قرات لابن القيم او سبل الخاطر بن الجوزي تجد النفس البشريه مليئه بالكنوز ومليئه بالمغارات والمجاهيل والشقي من جهل نفسه وجاهل من حاول فعلينا ان نفهم انفسنا لو محيطين ابي واحد اتنين نجد قنوات صله بيننا وبينهم حتى لا يسرق منه ثلاثة نقوم بدون التربود ده وأنا باستغرب الإنسان يروض الأسد في السر يروض الأسد ويروض النمور ويعبس بالثعابين والحيات والعقارب ولا الدول بالإيه؟ بالترويض ويصعب عليه أن يكوب ولا ده صعب عليه واحده راحت لساحل تقول لي جوز ساب العش وطار مش عارف ارجعه جوزها بقى قال لها شوفي حل جوزك في حاجة واحدة ايه تروح الجيني ثلاث شعريات من شرب اسد شرب اسد ازاي ده ده هيكله قال, قال لها هو ده الحل المهم الاوليه بالفعل ايه ابتدت تعرف على الغابه وتشوف حد يوصلها هناك تتفرج من بعيد بعد كده تشوف وباقي الاحمار المشرفيه ولا الغزاله بعد كده تاخده خرفان وقت المهال ابتدى الاسد ينشغل بالحاجات الايه اللي, اللي هو قانون بخلف بجواب تعلم النفس مثير شرط واستجابه الشرطيه كل ما الاسد يشوف يعرف ان وراها خروف وراها معجب بقره حمار قبيل. اي حاجه فالاسد ابتدى يأمس وماكلهاش هاشنه هنين البيضة اللي بيضنه ايه كل يوم البيضة دهن وفين حطت له حاجة زي النوم في الخروف الاسد كانوا يشبع ونيان وتقدمت الاسد جابت ثلاث اربع شعريات من شرده ورجعت للساح اهم عملت لك المستحيل قال لا يا شيخ حرام عليك عملتهم ازاي دون؟ قالت عملت كذا وكذا انا بقى روضت الاسد ومش عارفه تروضي جوزك روحي ملكيش حل علي ده كان سحر شاطر يعني مش مش الشاهد اننا يعني صار عندنا حلول موجوده في الارشيف حلول مخزونه لمشكلات الاولاد وهذه الحلول مستوردة عامل زي واحد بدل ما ياكل من بيته يروح يشتري ايه الحلول المستورده ديت في معالجه المشكلات زي مشكله الحب عند الاولاد الولد بيحب ثاني مش وبيسقط وبيتأخر بالليل بيقعد على التليفون يخص الموضوع لوحده حاجات كده نحلها ازاي نحلها اجيب له كتاب دواء مثلا او اربطه بال بالاسلام والمسجد وأجل القضية دي لما تهمش لوحدها ولا أجيب البنزين جن النار وقل يا ابن ايه أنا واثق في أخلاقك روح أنا رائع مع البيت اللي محبا طالت خطب ورحان رحين نتفسح أنا واثق في أخلاقك أنا عارفك واثق خد ان تنسق ونام هنا وغلط والبنت اللي هان يمنت عارفة تربيتك طبعا الحلول دية حلول خدوة من من التلفاز البنت بتقرب مع خطيبها أو مع عاشقها أو واحدة بتخون جوزها والموسيقى بتصور لك الحدث بشكل يخليك إيه؟ على قلبك وتتعاطف مع الجريمة ويا ما يصح ويا رب جوزها كده إيه؟ رب يص يا رب استنى انا استنى انا استرغب استرغب بيخليب تتعاطف مع اليه اذا فؤلة المعصية كان من حضرها ولبن انكر كمن فعلها ومن غاب عنها وردها بها كمن فعلها فمن لم يفعلها وتمنها ها تمنها قل له يا بغتك يا محظوظ ده انت كده ايه صرت مثلهم فهما في الوزر سواء عايز اقول حضراتكم لازم يكون عندنا حلول ذاتيه متخذه من القران والسنه ولازلت اقول برده ان علماءنا بتو زمان عملوا اللي عليهم وبتقوم النهارده لسه ما عملوش اللي عليهم لازالت المؤلفات والتجارب الدراميه الدراميه التي تصور احداث القصص والتي تستوعب عقول الشباب لازالت تحدي لازلت ايه تحت؟ كم واحد في العالم قرم الصلاحيات؟ شكسبير، كتير وفلتير وزمزك رسو كتير لكن احنا عندنا عمل اسلامي يضرع ويضرع هذه الاشياء؟ لا عندناش لا ما عندناش ما عندناش هذه الاشياء ليه؟ لان كتير من علماء واخد الدين مشياخة قال تعالى يا فادي انتباه قال تعالى ويدي الايه مصاحبنا قاعد عاجي انتباه لا فاهم ايه مش مصير ايه يا انا عايز حد يصغل خلاصة الشريعة بما يناسب الواقع ويدهولي زي ملورش كسبير كانت دنيا بالمصرحات دي ولا ايه انا بقول سلام المصرحيات وافلام وان كان فيه كلام او فيه اقوال لكن انا بتكلم على ازاي يصغل المعلومة ازاي نكسب الزبون ازاي يكون عندنا وعي اعلاني يجعل الحق الذي معنا يتصدر المقدمه وفرانس القافله فهنا عندنا حق لكن ما عندناش اليه اخراج هذا الحق واقرب الاقربين مننا ملوا وطفشوا مننا ولادنا واقربنا تجد الشاب ملتزم جدا بس ما عندوش حس اجتماعي ولا تاني زميله في الجامعة الوضع يكل نص الدفا نكلم ده دا وملاه غدا وعنده من المحضرات والدلجة وصاحبنا ده نقفل يا ابنك لحلح اعمل نصلح قامل فاهم حاجة فاعمل باكلك فيش فايدة يا وديل قال الله وقال الرسول طب انت شغلتك ايه شغلتك ايه لماذا انت يعني واقف في محل لماذا لم تتقدم خطوه لماذا ما بتفكرش لماذا لا تتحرك بهذه الدعوه ولا لماذا لم تجرئ تاخد كورس 2 وثلاثة في كيفيه التعامل مع الاخرين والدورات شغاله لهم دورات في الحوار دورات في التحكيم دورات في حل المشكلات دورات في نقل الخبرات العالم كله شغال كده دلوقتي انا اللي هفضل على الكلام الحديث بس ليه من نفكش هذه الالغاز إذا كان بقول بيقول مش مستني عليهم ماذا ننتظر والاعداء سرقوا هذه الشريحة العمرية وزعلوا لها من المنثور انا بقولش ان كان الاعداء زيله لهم الرقص انا الاسلوب انا كمان عشان اجبرو لا ده لازم اطعانه بالاليه التي يكون عنده بيها ملكة النقد البناء وازاي يميز بين السقيم ولا انا مش يعني ابني انا مش عايشه انا حسيبه اموت والبلد البنانة خمر ومراكس والنت والفضائيات حروسه لا تبع مال ايه هتدينه الحكم على الاشياء وضعيني ربنا اتفضل اموت لكن حسين في غرفة مظلمة أول ما يطلع يشوف النور حينباهي زي رفعطة حصل بها كده حينباهي من الولد يقول ده ده ده كان خانق ده احنا ما كناش عايشين يا ليت لنا مثل ما قطيع قارون انه له حظ ايه الناس اللي عايشة عم لكن ينبغي ان اريعه ايه بالوجه القبيح هم اللي تقدم ناس بس ما عندوش ايه ها صدران ضيقا حرجا هم معدلات انتحار عنده معدلات اولاد لقطاع عنده كذا وهم من جواهم طلعوا ايه من ايه من جديد انهيار رب لا يود الذين كفروا لو كانوا مسلم بدينه ساندوتش مكتمل لكن اياكم وصوت القهر انا مش شيخ قبيله قاعد في الصحراء ما حد الشيء يخالف قوله ما حدش حد النهاردة يسمع كلام حد ايه تبو مش مقتنع برأيك حرجوك بكلمتين وعمل ما انا عايزه يبقى لازم تنقين من طور التقليد الى طور القناعة ايه مستطعنا ان هذا ولا ادنائنا ان شاء الله ان شاء الله والبشريات القاتية لله تبارك وتعالى الصلاة ان شاء الله ستكون النتيجة إلى خير ولا يزال هدى الدين ولا يزال الله يغرس لها هدى الدين غانسا يستعمل من الطعام الله أن يزال إياكم منه أجزاكم الله خيرا وارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدنيا بأفواه ضاعا فتصفل نفس حينا بعد حين وتبذل اشتياق.